وَرَتِّلْ انزَلَّناها وَفَرَضْنَا الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلدة ولا تأخذكم بهما شهوة لَا غَيْرَ يَوْمٍ آخِرِ وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحوها وَحُرِّمَ مَا زَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْغَبُونَ الْمَحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَعْلَمُوا تُبِ أَرْبَعَشُوهَا فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِي توبوا من بعد ذلك واصلحوا فإن الله غفور وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فَشَهِدَتْ أَحَدُهُمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَن لَعَنَتَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِن كَانَ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْتَ الشَّهِدَ أَرْبَعَ عَشَرَ شَهَادَتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ والخامس ان غضب الله عليه ولولا فضل الله عليكم ورحمه وان الله